إياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَن يَعْمَلْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ لُعْنَتَهُ عَلَى الَّذِينَ يُحَادُّونَكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يَدُ الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا أكبر ভালো ভালো ভালো ভালো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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ لَكُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ لَكُمْ مَا كُرِهْتُمْ وَظَنَنْتُمْ ضَنَّكُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو مسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل معذبكم عذابا أليما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 আমি অম্বুণি মন আমি দেখ শরখম তুয়া হ শরাই মোরখমাত তোমরা কি জানো গিবদ কি তারা বললেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লু আল্লাহামী অধিক জানেন তিনি বললেন তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা जापछंद गिब्बत जिज्ञेस कर लिखी जा मध्य विद्यमान था उत्तरे तुम्हें थके तब तुम तरह की थकेर मिथ्या अपबाद दिल से ही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्याय हादिस संख्या ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা জানা আপনার অধিকার सकाल साढ़ेल्तारह विश्विश्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 শাইখ আব্দুর রহমান মাদানীর সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لَكُمْ هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بِهَا وكان الله على كل شيء قديراً ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد Allah wow. استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم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 دنيا <تنع> الله لمن حمده <ثميد> ربنا لك الحمد الله, الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَاعْلَمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْهُ دُونَ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ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 سيناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليضيط بهم الكفار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 إن الذين يقبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين انتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر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 فاسقوا دنبا ان فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الأمر لعبدتم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم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 وَأَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ وَأَقِيمُوا الله يحب الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عسى أن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 سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله, الله সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য ইসলামের লোক সমুখ মেনে চলার গুরুত্ব কি ভালো মন্দের মাঝে তফাত করার জন্য চেতনা দিয়েছেন আল্লাহর শরীয়ের বাইরে যাওয়ার সুযোগ উত্তার ইসলামের উপরে মুজফর বিন মিদ ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহিদুল্লাহ খান মাদনী আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তেলবর হুসেন হুসেনের উপস্থাপনায় अनन्य गुणावल जान देखान माना दुनिया रात साढ़े ना पुन सम्प्रचार सकाल आठ टाइम टी এটার নামে উদ্দেশ্য ছিল কাজের নির্দেশ দেবে